يكون في الاسم المفرد جمع التكسير فالمبارع لذا خلال عليه ناصب واللتصبي وينوب عن فتحة الألف تكون علامة من في الأسماء الحمسة خاصة وينوب عن فتحة الكسرة تكون علامة النصبي في جمع علامة فقط وينوب عن الآاء يكون علامة النصبي في المثنى وجمع المثنى وفق بينه مع أن المثنى ما الذي يأم مفتوح وما بعده مكسور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 اسم المصرف اسم المفرد وجمع التكسير المصارف وجمع منثسر سالم واضح اما اسم المفرد وجمع التكسير وجمع السالم فكلها شبكه تعريفها فقط سيدنا قيد هو المنصري. ما معنى أي الذي يقبل الصرف ما معنى يقبل اي يقبل التدوين بمعنى يقبل التدوين الذي يتعلم عليه الضبط صديقات ما لازم حاله واحد، صح؟ نعم هذا المعرض يسير <تصفيق> على قسمين، متمكن <تصفيق> أمكن ومتمكن <تصفيق> غير <تصفيق> أمكن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 الآن سنعرف متى يكون أمك، فتلاقي كل كل غنر. سنعرف هذا الشيء. هذا متمكن آه؟ هذا الهرم. متمكن يتغير. ما يتغير من ضل إلى مك. قبل الكسرة والتنويم فهو متمكن متمكن تمكن من التغيون وازداد تمكنا بأنه يقبل حتى الكسره والفتحه والضم والضمه والتمي ومتمكن قبل التغيون لكن غير امكن لم تقوى درجه الامكان إلى ان يقبل الكسره والتمي مفهوم هذا ها هوه نمشي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 قادر لكن الى ليس الى كل لان يعني يقبل كل انواع تغيرات قابل بعضها مفهوم؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> واضح؟ واضح؟ يبقى واضح بهذا الى هذا المستوى الى هذا التعبير واضح مفهوم؟ ماشي غير تمام طيب تقول هذا يشمل المقاول جلست في المسجد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 ومن شجر النفاثات مجرور بالاضافه. أنا جميل؟ الكسر. عشان ربه ربه انطلق كنا اي نبدله ازواجه خير من كل من كنا مسلماتين لكن هذا مقصود. لأنه بدلا من ازواج. ازواجه هذا مقصود. وراء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 سلم على, سلم على حميها أو على على حميه او حميها واضح مم. اذا الياء تكون علامه للخرض في الفنى و بك واسماء خمخة فرس رم الرحيم السلام فنور فيه رحمه و احسنني و طعش يوسي يسي و ترحيم اليوم طيب ما الله واضح وأما الفتحه وما ادركنا من الفتحه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 نسمع كم فيه تقوم مقام العله وفيه علة تقوم وقام العله طيب عايز تعريف الاسم الذي لا ينصرف هو الاسم الذي اجتمعت فيه علتان فرعيتان احداهما ترجع الى اللفظ والاخرى ترجع الى المعنى هو لاي هو الاسم الذي الذي اجتمعت فيه عله تبق. الذي اشمل الفعل جيد اه في وجود عله كنت. احسن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 اجمل دينه اشبع فى المساء من حيث, حيث ان يفعلوا فى المساء فى المساء فى المساء فى المساء فى المساء فى المساء من المساء فى المساء فى المساء فى المساء فى المساء فى المساء فى ك مذحري مذحري لكن الأمر الأصلي الأصل مصدره الأمر الثاني أن الفيل يحتاج إلى فاعل فالأول علة في النصب والثانية علة في في الثانية علة في المعنى ولهذا قلنا علتين فرعيتين لأن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 كنا لا من علتين قضيتين احداهما ترجع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 والله يا لك مفهوم اني باب التمثيل هذا؟ باب الخشب من اين نقول اصله شجر شجر فيها اغصان فيه أصله اصله المادة الباب فيها أصل المادة وزيادة انتظامها والله والله يا عزيز مفهوم هذا باب التقليد هذا غيره الرحيم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 جاه وضع فهذا هذا فاين خلاص إذا هذا أصل هذا فر قلنا عيدتين فعية فيه هذه موجود في فيه, فعين فيه. فعين فيه. فعين. هذا بحيث، بحيث المعنى ظلام، نظلام، هون هو زيبا. صح؟ هذا فعل، يحتاج إلى فعل اللي محتاج، محتاج إلى لا؟ هذا بحيث المعنى، بحيث المعنى، ماذا بهذا؟ احتاج إلى هذا، فهذا أصل وهذا. فرأين؟ فكان فر من حين ما. ينتمي الآن إلى. ها لازم. هنا. لما نقول ضربة، احتاج نتم من فنقول فلا نقول ضربة ليذ. ضربة ليذ العمر. هذا الجال لما قلنا احتاجنا أن نتم الكلام ولا ما احتاجنا. ماذا هذا؟ نحتاج إلى هذا.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 <تصفيق> لباس إن شاء الله فهمتوا هذا هذا هذا المعنى الذي يفرض هذا نحي الضرف هل ان نحي الضرف واضح ها ضال مع ضال مع را ده انا نحي المعنى هل المعنى لا نحي الضرف منها لكن نحي المعنى يحتاج اليك هو بالنسبه له اصل فهمت الآن؟ طيب نروح نشوف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 ها خاطئ خاطئ خاطئ خاطئ أصادق وحكمه خاطئ خاطئ أصادق برد حكمه هذه قائمة صح؟ ما أشبه الشيء خاطئ حكمه خاطئ حكمه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 مثلا شجارة شجره ما انها بتاولى لا لكن هل هي علم ليست بعلم هذا ينصرف هذا ينصرف واضح الان انذاك يا شيخ من اشكل عليه هذه هذه العاقبة يعني أو العاقبة الكؤل نوعا ما. فمنذ هذا ما حسين إن شاء الله ما يقال. نعم. واصل والله وين والله ما؟ واصل. فاينون الآن؟ شجرات؟ هل هي مؤنة بداية؟ لكن لاستعجالا؟ أجدل عن شيء معين؟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 أيوة، ولكن سيأتينا يأتي في جيب أي فندم، نعم. واضح هذا؟ ما اللي مقصود بالعجمة؟ اسمها؟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 نمس، نمسطه، هامس، هامس، مسطة، نحن من من استفتاء والاختيار، شيء يعني. هو جزء الشيء خلاص اصلا صح هنا صفه صفه صفه صفه صفه صفه صفه صفه صفه اذا استاذ شيء يمدك ها هو وطر ما في شيء لكن وجود والله حتى موجود ينوجوز يا <تكلم> موجود حتى <دلوقتي. تكلم> موجود. موجود هنا غير وجود موجود خلاص موجود مكان الفاء ايش هو ناين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 وفي عندنا ذات الصالح يسمى البداية الغرب يبدأ الفتار طالب فهذا الوزن الميم هي مين مف مفتعل مفتعل, مفتعل.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 مضطرب مطلوب اسم مطلوب اسم صح إذا إذا كان عندنا اسم وعنده وزن لما وزنه نلق وزنه كوزن الفعل إحنا نوزنها وزنها ولا لا أو فيناها هذا لي وزن الفعل إذا لا يخوته هذا اسم فهمتَ نتفق مصداق وزنها ولا ما وزنها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 هذا طبعا عالم آخر اسم آخر عالم بديني يزيد ها يزيد شرق اللي كنا لا لا هو اسم ما معرفة فلوس عند القيادة زاد فعل ولا لا مضارعه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 ونفتح ما قبل اقوى المدعي شذا هيزيد هي لائنه ها هو ذا الياء هي العين الدال هي ذا يزيد اصلها فتحي اصلها يج ييد تقولك مشينا هذا الكسر هذا السكون ونقدر الكسر من هنا الى هنا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 هذا اسم العالم مكة عليه مكه تعين منطقه لا مد... مد... لا يعني العالم اسم شخص ولا اسم تعينها بنفسها موهينه موططن اوكي ماشي غطافين ايضا غطافين كقبيله هي ايضا يؤين... آ... يعني آ... هنا على أصل اسم صاحب القبيلة غطفا أو على القبيلة نوسخ على القبيلة نوسخ أي عنه وجاء أمران من المسخ من مم... العلم والإسم ها؟ لا العلم والإسم عادة إسم عادة من أدقل محمد تصفق بها شخص ما شجرة شيء عالمي لأنه يفرش ما ما ذب بينهم لما تقول رقيت على الشجرة على شجرة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 فاعل، فاعل سبقت، فاعل سبقت الوقت الثاني فعال ومفعل، مفعل فعال ومفعل، لا نمت عليه، أنا أزود هذه صيغتهم فعال ومفعل. فعال ومفعل. فعال ومفعل.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 ها؟ م... م... هذا العدل اتكلم مع العدل اتها طيب. إذا العلمية تكون مع العدل في فاعل وفعل فاعل وفعل فقط إيه؟ أما فاعل هذه لا تدخل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 عمر زفر, زفر أخر. لا أخر زحل قزح جشم زحل قزح غبا غبا غبا غبا غبا غبا غبا غبا غبا ما غبا غبا غبا غبا بالله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 هذا لا فعل هذا اسم هذا اسم أصله عامر كامر المتطح وبيد عامر المتطح واضح؟ أخذوه هذا إذا فهذا فرع بالنسبة لهذا وهو ذو منه من حيث الله أعلم أنه اسم فاعل؟ أعلم أعلم أنه أعلم أنه هذا نعم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 الدرس في مواضيع أخرى، وصيغ، ومواضع أخر موصوفة بأنها أخرى، أخرى. نعم. من أهل من أهل شيخ، يشترط طلبت تكون مفرد الشيخ في الأولى في الأولى الشيخ العالمية؟ ها؟ لا، يشترط طلبت تكون مفرد في العمل؟ لا هذا سواء ما ثانيه عليه، المفرد أو في كل لا تدل، يا عشر محددة مجموعة. خمسة عشر كلمة. كوراب تنوش؟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 ها؟ مهبي مهبي مهبي اه ولا ما عالم طيب مؤنث، ليس مؤنثا بالألف ولا بالغجر طيب مرشب أعجمي في زياد ألف النور في وزنفاء فيه الأدن نعم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 لم تتلفع دعد لمئزرها ولم اتفقى اتفقى اتفقى اتفقى اتفقى اتفقى اتفقى استعمله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 أكيد إزاي؟ ما تبي جدًا نشلها يا باب؟ خلاص نشل كأي إلى خمسة. الخمسة طال ما هي الواقع نعم. وزيد هنيش ماخذ ليكيس. نزل نص ربع. ربع الخمسة كم وعير.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 مثال ما هو المثال انت مش مطلوب منك ها نصوب من م... نصوب الورقة كله كله كله كله كله. فاينت فاينت ها نصوب منك ها نصوب منك ها نصوب منك ها نصوب منك ها نصوب منك ها ها ما ليش ما؟ آه؟ ليش ما؟ أنا ما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 حديث او ايه من الفيل المضارع الذي اتصل به ولو الجماعه حال النصب من كذلك هذا لا يزال أي جماعة اي جماعه حال النصب وحال الظفير اخاه ادم ها معليش ما اجد